تو وتنوا تصارعوا اللهم اكبر الحمد لله رب العالمين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 بالْمُفِيدِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ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 إِنِّي أَثِقُ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي عِزٌّ بِرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونَ وَإِنِّي عِزٌّ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لَفَأَعْتَزِلُون فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَتُرْخِي الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ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 إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِي بَلَاءٍ مُّبِينٍ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 يَخُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ جَهَنَّمَ ثُمَّ صُبُّوا مِنْ فَوْقِ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتَ تُنْذَرُ بِهِ فَتَمْتَرُونَ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 لا يذوقون فيها الموت الا الموت الاولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك كذلك هو الفوز العظيم فانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فرتقب انهم مرتقبون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 ويل لكل افاكه اسيم يسمع ايات الله تسلى عليه ثم يصر مستكفرا كان لم يسمعها فبشر بعذاب اليم واذا علم من اياتنا شيئا اتخذه هزوا الاؤلاء لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم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 قل الذين امنوا يغفرون للذين لا يرجون ايام الله ليجزى قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليه ثم الى ربكم ترجعون اللهم لمن حمده الله الله اكبر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 ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء ام احياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون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 هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ان كنا ننسخ ما كنتم تعملون فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين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 ذلكم بانكم اتخذتم ايات الله يهزءون وغرتكم الحياه الدنيا فل اليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فللله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم الله اكبر سمع الله لمن حمده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 حامين تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجلا مسما والذين كفروا عما انذروا معرضون افر ايتم الذين تدعون قُلْ أَفَرَأَيْتُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ آتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كبروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريتوا فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كبابي شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم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 ان الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه واذا لم يهتزوا به فسيقولون هذا افكون قديم ومن قبل كتاب موسى اماما ورحمه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 ولوصين الانسان بوالدي احسانا حملت امه كرها ووضعت قرها وحمله وبصاله 30 شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه قال ربي اوزعني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 أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم ونتجاوز عن سيئات في أصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه افل لكما اسعداني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما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 وبما كنتم تفسقون الله اكبر سمع الله لمن حمده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 واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت ندر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا اج سَنَا لِتَأْفِكَنَا عَن آلِهَتِنَا فَآتِنَا بِمَا تَسْعَوْنَ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ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 ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس امثالهم فاذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب حتى اذا اذخنتموهم فشدوا الوثاق فاما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 وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى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 والله يعلم متقلبكم ومسواكم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 قُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتِ السُّورَةُ فَإِذَا أُنْزِلَتِ السُّورَةُ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ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 ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملاه لهم ذلك بانهم قالوا للذين كرهو ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم واذبارهم ذلك بانه متبعوا ما اسخط الله وكره رضوانه فاحفظ اعمالهم ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اقرانهم وَلَوْ نَشَاءُ لَرَأَيْنَاكُم فَلَعَرَفْتُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَاكُمْ أَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ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 ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تائين وستدعون الى السلم وانتم الاعلى والله يعلم والله معكم ولن يثيركم اعمالكم انما الحياه الدنيا لعب وله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلْكُمْ فَيُحْتَقَمُ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجَ أَضْغَانَكُمْ هَأَ أنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَدْعُونَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلَ إِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم الله اكبر سمع الله لمن حمده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 وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ضِعْنًا بِاللَّهِ ظَنَّ السُّوءَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا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 الذين يبايعون كأنما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن كذب انما ينقض على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسوف ياتيه اجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلونا فاستغفر لنا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُم ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُم نَّفْعًا فَلَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بَل ظَنَنتُم أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ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 وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَظْهَرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا دَرُنَّا نَتْبَعُكُمْ يُرِيدُونَ أَن يَبَذُلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّا تَسْتَبِعُونَ كَذَالِكُم قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَل تَحْسُدُونَنَا فَلْكَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُلِ بَأْسٌ شَدِيدٌ أَن تُقَاتِلُوهُمْ أَوْ يُسْلِمُوا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 ومن يؤمن بالله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما الله أكبر